وجاء في العرو و من قبله والم تنفق تبالصئه فأظهر انا لم ماطل الماء يا حبيبي. يا مصطفى. رو او وجبان وضو كذبه يا ملك